لله محمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأتي الله وفلامه ظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قلت ما زالت المسألة مسألة الدعاء دبر الصلاة أو بعد الصلاة تلقي بذلالها بعد أن ذكر أحد إخواننا حديثا اعترض به في مثل هذا المقام وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي دعاء أفضل قال في جوف الليل الآخر وذبرة فلوات المكتوبات وكنت ذكرت وعبت تعللت لم أذكر النهي عن الدعاء أو أن الدعاء مطلقا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي حضرني في ذلك الوقت مع أنني أعتقد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك لا فلا تنسى أو فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أقول أعتقد أن هذا الدعاء يقال في آخر الصلاة قبل السلام لكن داخل الصلاة لأنني أعتقد أن دبر الشيء منه كما حقق ذلك جمع من أهل العلم وهذا الحديث ينطبق عليه هذا المعنى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات المكتوبات المقصود بدبر الصلوات المكتوبات أي داخل الصلوات وأن يجعل المسلم من دعائه في صلاته من الدعاء أو يتخير من الدعاء في صلاته ما شاء بشرط أن يكون الدعاء في الصلاة وهذا الذي يبغي يحمل عليه هذا الحديث وكذا الأحاديث التي ورد فيها الذكر دبر الصلوات كقول المصلي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة فليقول دبرها استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لكن أقول ثبت في السنة أن هذه الأذكار تقال بعد الصلاة وأما الدعاء خاص بداخل الصلاة وعلى هذا نقول يبقى الحكم مستطحبا، وهو ان الدعاء بعد الصلاة لم يثبت عن نبينا مطلقا، سواء برفع الأيدي أو بغير رفع الأيدي وإنما الدعاء ينبغي أن يكون خاصا بداخل الصلاة وليس بخارجها والله تعالى أعلم إفعال. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهم ما يعرفن من الغلس حدثني عن مالك طبعا المحدث أو الذي حدثه يحيى هو ابنه عبيد الله بن يحيى وهذا هذه الروايه يعني قاطره على عبيد الله ابن يحيى حيثما تجدون حدثنا يحيى أو حدثني يحيى فالمقصود به المقصود هو عبيد الله هو الذي قال حدثنا او حدثني طبعا الفرق بين حدثنا وحدثني ان حدثنا لا يكون الراوي مخصوصا بالتحديد وأما حدثني فيكون الراوي مخصوصا بالتحديث كان احدث مثلا عبد الله هذا الذي امامي احدثه خاصه فيقول حدثني اما جمعكم فيقول في احدكم حدثنا لانني لم اقصده بالتحديث وانبه أيضا الى امر مهم جدا هذا خاص العلم اقول هذه فرصه لا تعوض أن تحفظوا كتاب الموطأ فرصة لا تعوض أن تحفظوا كتاب الموطأ بقدر ما نشرح بقدر ما تحفظون إذا شرحنا حديثين تحفظوا حديثين إذا شرحنا خمسة تحفظون خمسه احاديث وهكذا إن شاء الله تعالى يتحفظ عندكم حفظ الموطا كاملا وهو شرف عظيم أن يكون المتأخرون حاصلين على هذا الشرف وهو حفظ كتاب او مصنف من مصنفات الحديث هذا الحديث يرويه الامام مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الانصاري ابو سعيد المدني وهو قاضي المدينة قال الامام احمد اثبت الناس قال الامام احمد اثبت الناس يعني في الحب توفي سنه 44 واربعين 100 هجري عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي عمره بنت عبد الرحمن ابن زرارة الأنصارية المدنية كانت في حجر عائشة رضي الله عنها فأكفرت عنها يعني كانت تحت أو تعيش عند عائشة رضي الله عنها فأكفرت من الروايه عنها وهناك إخواني خمس أو ست نسوة اسمهن عمره كلهن روت عن عائشه رضي الله عنها حتى تتنبه يعني كاين خمس او ستنس وكلهن روت عن عائشه اسمها عمره فتتنبه لذلك على ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب عن عائشه قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح وجاء تسمية هذه الصلاة بالفجر في القرآن فالسنة تمتها بالصبش والقرآن سماها بالفجر وكلا تسميتين فحيش فتسمى هذه الصلاة صلاة الفجر أو صلاة الصبح وكلاهما صحيح قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء قول المصنف أو قول المصنف النبي صلى الله عليه وسلم عفواً فينصرف قول عائشة رضي الله عنها فينصرف النساء المقصود من الصلاة يعني يخرجنا من الصلاة أو مقصود قولها فينصرف النثاء أي راجعات إلى البيوت وكلا المعنيين يعني متجه قالت, قالت فينصرف النثاء وفي هذا إشارة إلى مبادرة النساء بالانصراف كما هو مصرح في الروايات وهذا هو السنة في من تحضر من النساء الصلوات مع الجماعة فإنها فور ما تنتهي الصلاة ينبغي أن تنصرف فوراً، ولا ينبغي أن تنتظر حتى يخرج الرجال لألا تختلط بهم وهذه سنة الصحابيات جميعا رضي الله عنهن وقولها رضي الله عنها متلففات هذه روايه يحيى وتابعه عليها جماعة من رواة الموقعة بعبارة متلففات وجاء في اكثر الروايات متلفعات بالعين والمعنى واحد لأن اللفاع اخواني اللفاع هو ثوب يغطي الجسد كله والالتفاع او الالتفاف في هذا الحديث لا يكون إلا بتغطيه الرأس فاذا لم يكن التوب مغطيا الرأس والجسد كله فلا يسمى واضح؟ والمعنى متغطيات او ملتحفات وقولها رضي الله عنه عنها متلفعات بمروبهم والمروب هي الهكسية والمرض هي الاكسيه وهي جمع مرط وهذا المرط يا اخواني هو كساء معلم فيه مقلم او معلم فيه خطوط كنا النساء يتزرن به أو يلبثنه إذارا فإذا خرجنا جعلناه فوق رؤوسهن حتى لا يعرفهن أو حتى لا يعرفهن الرجال وقولها رضي الله عنه ما يعرفنا المقصود هل هن نساء أم رجال هذا معنى أول وهذا المعنى ضعيف هذا المعنى ضعيف لأن النووي رحمه الله تعالى ضعفه أو لأن النووي رحمه الله تعالى رجح هذا وضعفه غيره رجح النووي المقصود لا يعرفنا أرجان أم نساء والمعنى الثاني ما يعرفنا أي لا تميز أعيانهن لا نعرفوش وراهي خادجة وراهي زين يعني من بعيد نشوفوها ما لكن لا تعرف هي فلانة أم فلانة من الناس وهذا هو الصحيح في هذا المعنى ويؤيده أن المعرفه تتعلق بالأعيان أن المعرفة تتعلق بالأعيان فلو كان الأول يعني معرفة أنساء ام رجال لعبر بنفي العلم لا يعلمنا وقد ردى رحمه الله تعالى في شرحه للموطة ما رجحه النووي من أن المقصود لا يعرفنا رجال أم نساء قد, قد يقول قائل لماذا تحدثنا عن هذا الفرق نحدثكم عن هذا الفرق يا إخواني لنتبين وقت دخول الإمام أو النبي عليه الصلاة والسلام في, الصلاة في الصلاة. إذا كان النساء إذا كنا النساء لا يعرفن أرجال أم نساء معناه أنه دخل في نينه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة ليلا، لكن عند ترجيحنا لقول الائمه منهم ابن عبد البر وغيره إن أنه لا يعرفنا لا تعرف اعيانهن يعني لا تعرف فلانا ام فلانا من الناس معناها ان الضوء لاح قليلا وهذا ياتينا ان شاء الله تعالى شرحه هذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى قولها رضي الله عنها ما يعرفنا من الغلب قولها الغلب بيان لسبب عدم معرفتهم حتى تبين بأن بان هؤلاء النسوه ما عرفنا لاجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلط والغلب يا اخواني هو ظلمة الليل إذا خالطه ضوء الفجر هو ظلمة الليل إذا خالطه ضوء الصباح او ضوء الفجر وهناك تسمية أخرى يقال الغبش عندنا الغلف وعندنا الغبش الغبش هو ظلمة أول الليل والغلف ظلمة آخر الليل مختلطة بضوء الصباح وأما الغبش فهو ظلمة أول الليل مختلطة بضوء سواء ضوء القمر أو غيره فيسمى غبش لهذا يقال هذه المسألة فيها غبش يعني لم تتبين بعد. ومعنى الحديث يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول الوقت حيث الظلمة ما زالت موجودة وأرجو أن تنتبه في هذه السنة لأننا أحيانا نقرأ وننفع. فلا بد أن نقرأ ونفع هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في اول الوقت حيث الظلمة ما زالت موجودة. حتى إن نساء العنصاب كنا يخرجنا من الصلاة وينصرفنا من الصلاة ولا يعرفهن أحد من الغلب. لكن هذا المعنى إخواني يشكل عليه حديث آخر صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفسر بالفجر فإنه أعظم للأجر. أفسر بالفجر فإنه أعظم للأجر هذا الحديث خرجوا أصحاب السنن وغيرهم وهو صحيح وقد قال الحافظ من عبد البر حماه الله في هذا المعنى كلاما جيدا قال يحتمل أن يكون الإفسار المذكور في حديث رافع ابن خديج حديث رافع بن خديج وأفسر بالفجر فإنه أعظم للأجر قال يحتمل أن يكون الإفسار المذكور في حديث رافع ابن خديج يراد به وضوح الفجر وذلك أن ما كان شأنه التغليص جدا لم يؤمن عليه الصلاة قبل الوقت فلهذا قيل لهم اسفروا أي تبينوا ولهذا التاويل في الإتحاق ذهب جماعة من أهل العلم منهم أحمد وإتحاق وداود بن علي الظاهري الى ان قال رحمه الله على هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافع في الاحاديث في هذا الباب وهو اولى ما حملت عليه والاحاديث في التغليث عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اثبت من جهة النقل وعليها فقهاء الحجاز في صراح الصبح عند اول الفجر الاخر لهذا ينتفي اخواني التعارض والمقصود ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذفروا جدا اي تبينوا وضوح طلوع الفجر اي تبينوا جدا وضوح طلوع الفجر لان الناس ان لم يتبينوا وضوح طلوع الفجر اوشكوا ان يصلوا الفجر في غير وقتها كما هو الحال الان وهذه مصيبه اننا موشك الجزائر صحيح هذه البليه التي ابتلينا بها وهو توقيت صلاه الفجر في غير وقتها الشرعي ابتليت بها سائر الامه الاسلاميه في العالم باسره لماذا لان التوقيت لصلاه الفجر اوكل الى الحسابات ولا شك ان الحسابات يعني لها دور يعني كبير في العلم في هذا الباب لكن الخطا اليسير جرى هذا الخلل في صلاه الفجر لهذا نحن نؤذن للفجر قبل وقته بحوالي سبع عشرة دقيقة او خمس عشرة دقيقة لذا وجب على من يصلي في البيت من النساء او العجبة او اصحاب الاعذار انهم ينتظرون بعد اذان الفجر اقل شيء ربع ساعة حتى يبدأوا ويشرعوا في الصلاة صلاة النافله او صلاة الفريرة هذه برية وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدفروا بالفجري فإنه أعظم للأجل لأن الناس ربما تسارعوا في الصلاة فصلوها في ظلمة شديدة في غالة شديدة قبل أن يتبينوا وضوح الفجر فيصلوا هذه الصلاة في غين وقتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدفروا بالفجر فإنه أعظم, أعظم للأجل والدخول في الصلاة اخواني في الغلث هو السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والذي يدل عليه ما سيأتينا ان شاء الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب او رساله عمر بن الخطاب الى عماله في الامصار وهو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لانه عليه صلاة والسلام كان يدخل الصلاة في غلث في ظلمه وانا اصحح يا اخواني بعض اخواننا ينتظر خاصة بعض الائمه من مثل ممن لا يفقهون يؤخرون يؤخرون حتى يحرج الناس وحتى يلوح ضوء النهار ليس الإنسان يرى عن بعد وهذا خطأ يا اخوان ينبغي المسارعه بالصلاه في غلط والسنه أن يطيل الامام في صلاه الفجر الا بعذر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين الستين والسبعين إلى الآيات في صلاة الفجر وهذه السنة قد عمل بها خلفاء الراشدون من بعدها أبو بكر وعمر وغيره فليتنبه إلى هذا الحديث فيه فوائد في هذا الحديث دليل على استحباب التذكير في الفجر هذا الحديث فيه دليل على استحباب التذكير في الفجر وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور اهل العلم وقال ابو حنيفه الاسفار افضل والمقصود بالاسفار عند ابي حنيفه هو وضوح ضوء النهار وفيه ايضا من الفوائد جواز شهود النساء الصلوات في الجماعه مع الرجال ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وهذا يا إخواني مقيد بما إذا أمنت المفاسد إذا كانت هناك المفاسد لا للنساء النساء يقول فمفسادة تعرضهن للتحرش أو الاعتداء أو مسادة أن يستنهم الرجال، كان تخرج بعض النساء في لباس مزين، فتفتن النساء، فهذا لا يجوز. على هذا يحمل قول من قال من السلف بمنعهن، وإن كان منعهن مخالف للسنة، فقد فقد قاطع عبد الله بن عمر ابنه لأجل أنه حلف أن يمنع النساء من شهود الصلاة. حدث عبد الله بن عمر ان لا يكتمه لماذا لانه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح لا تمنعوا اماء الله مساجد الله لكن صلاه المراه في بيتها افضل واعظم اجرا بل صلاتها في حجرتها افضل من صلاتها في بيتها في في بيتها يعني صلاتها في قعر غرفتها هذه المراه اذا صلات في غرفه النوم بتاعها هذا أعظم للأجر عند لها من أن تصلي فيه مثلا في الصالة الكبيرة وأعظم من أن أعظم اجرا صلاتها في الصالة داخل البيت أعظم اجرا من صلاتها في فناء البيت وهذا في الحقيقة يعني فضل الله يؤتيه من يشاء أن يصلين في البيت ولهن أجر أكثر من أن يأخذون يأخذنا من الأجر إذا أتينا إلى المسجد. ومن فوائد هذا الحديث ايضا فيه دليل على استقرار المرأة في بيتها مطلقا. ويؤخذ هذا من قول عائشة رضي الله عنها. فينصرفنا المقصود الفائل للتعقيب يعني فور انتهاء الصلاة ينصرفنا مباشرة إلى البيوت. ولا يتسكعن في طرف الشوارع والطرقات، كما هو حال كثير من النساء اليوم سأل الله العافية فإنهن ملأنا الشوارع قديما كنا يمشين في الشوارع والآن ملأنا الطرقات بسياقتهن السيارات فلا تلتفت يمنة أو يفرة أو اماما أو خلفا إلا وتجد مرأة تسوق سيارة وهذا من فتن هذا الزمان اللهم استعان قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وحدثني مارك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه بهذا اللفظ يحدثونه وليس كلهم يحدثونه ماضح يحدثونه في, في رواية في, في رواية يحيى كلهم يحدثه لهذا كلهم يحدثه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر اخر الحديث واتناد هذا الحديث فيه مصر بن سعيد وهو المدني الحافظ من التابعين في سنة مائة للهجرة وفيه الاعرج وعرف بهذه بهذا اللقب ولا حرج في تسمية من عرف بهذا كان يقال فلان الاعور إذا عرف بهذا بحيث إذا قلت مثلا أو جنة سعيد كلش كون سعيد سعيد بيس كن في المكان فلاني لا يعفوش كلش سعيد الأعضر آه تحضر فإذا عرف الرجل بلقب معين جاز تسميته به ولا يعتبر من باب الغيبة لأن اهل العلم قالوا الغيبة أو القدح ليس بغيبه في سته متظلم ومعرف كانت تعرف بفلان قل فلان الكعوان ولا فلان الأعور ولا فلان مثلا القصير ولا فلان البرطاق اه الأطوع إلى غير ذلك من الأوصاف وهذا لا حرج فيه أما إن كان الرجل معروفا باسمه أو لقبه لقب العائلة وأضفت إليها او اضفت الى هذا وصفا يكرهه فهذا من الغيبه المحرمه فلا يجوز ان يسمى بذلك لهذا قلت قال اهل العلم ليس بغيبه في فتنه متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فتقا ومستفسر ومن طلب الاعانه في ازاله منكره والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ابو حاتم المدني مولى ربيعه أي أنه من قبيلة ربيعة بالتولي وهو إمام ثقة ثبت توفي سنة 17 ومئة للهجرة بمصر بالاسكندريه والصحابي أبو هريرة رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل حافظ الصحابة اختلف في اسمه إلى 35 أولا والصحيح الذي رجحه الإمام النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي متوفى سنة من للهجرة كان أول اسلامه في السنة السابعة روي له من الحديث وهو مغفر جدا لا يوجد في الصحابة من روى أكثر من أبي هريرة روي له من الحديث خمسة آلاس وثلاث و74 حديثا هذا الحديث اخواني اورده المصنف وهو الامام مالك رحمه الله تعالى وله اهميه ودائما اورده في بيان المواقف حيث ندرك اخواني بهذا الحديث الذي ذكره المصنف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث حديث انف الرجل الذي جاء يثأله عن وقت صلاة الفجر فبينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له في الآخر ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت وهذا الحديث ما بين هذين وقت يحفر وقت الفجر في وقت ضيق فأورد المصنف هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة من ادرك ركعة قبل العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك الفجر أو الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر أورده ليبين بأن هناك وقتا آخر تجوز فيه الصلاه وهذا من أجمل ما يصنعه المحدثون فإنهم يأتون بأحاديث كلها في باب واحد وهذه الأحاديث بعضها يفسر بعضا إذا أشكل عليك حديث الأول وكان المعنى غير واضح يفسره الحديث الثاني لذا نقول ما أجمل أن نفسر الحديث بالحديث وما أجمل أن نفسر القرآن بالقرآن أو نفسر القرآن بالصنة فإن تفسير الوحي بالوحي هو أعلى درجات التفسير لذا نلجأ في بيان الأحكام الشرعية في اللجوء إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أن نفسرها باللغة أولا أو بأقوال العلماء أو بأقوال التابعين أو الصحابة بل ينبغي أن نلجا إلى الأحاديث النبوية اولا ثم نستأنس بتفسير الصحابة رضي الله عنهم لماذا؟ بأنهم عايشوا الوحي وهم أعلموا بموارد الخطاب من غيرهم فاللجوء اذا إلى معرفة معاني الأحاديث إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم الركون إلى معرفه ما قاله الصحابه خاصة من روى هذه الاحاديث نعلم مذهبه في هذه الاحاديث لا يجوز ان نهدر عقله اخوان انتبهوا احيانا الراوي او من الصحابه أو من الصحابة يروي حديثا ثم يثبت عنه بالاسناد الصحيح بالنقل الصحيح أنه خالف ظاهر هذا الحديث فلا ينبغي ان نهدر فعل هذا الصحابي وبالمثال يوضح المقال روى عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قالت فرضت الصلاه ركعتين ركعتين او صلاة صلاه السفر وزيد في صلاه الحضر فاخذ منه بعض اهل العلم أن صلاة السفر الواجب فيها المتحكم هو ركعتان فمن صلى اربعا مع غير الإيمان طبعا إذا كان مع الإيمان وجب الابتداء به أما إن كان وحده مسافرا أو مع جماعة المسافرين وصلوا اربعا فإن صلاتهم باطلة وهذا المذهب قال به جمع من أهل العلم المعتبرين إلا أن هذا هذه الفتوى تخالف فتوى عائشة وعمل عائشة رضي الله عنها التي روت هذا الحديث حيث إنها ثبت عنها بإسناد الصحيح أنها كانت تتم وتقصر في الصلاة في الصفر. وهذا يدل على أن هذا الحديث لا يأخذ على معناه بل ينبغي أن نستأنس بفعل الصحابي الراوي له له لأن الراوي اعلم بما رى فلينتبه الى هذا اذا هذا الحديث يا اخواني اورده المصنف لبيان ما سبق وهو ان هناك اوقاتا لم ينص عليها في احاديث سبقه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر ما بينها بين هذين وقت فبين هذا الحديث ان وقت الفجر يمتد الى طلوع الشمس ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر وينبغي أن تنبه إلى أن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس لا يكتفي بها ويقول فرص الصلاة تكفي بركعة واحدة كما وضعها الحديث لأن هذا لم يقل به واحد من ولدي آدم إلى اليوم فقد انعقد الإجماع على أن من أدرك ركعة قبل أن تدع الشمس عليه أن يتم صلاته وهو إضافة ركعة أخرى ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس عليه أن يتم صلاه العصر ويضيف إلى الركعة ثلاثة ركعات ولو بعد المغرب سيكون قد أدرك الصلاه هذا يا إخواني لأصحاب الأعذار سياتينا إن شاء الله تعالى. هذا لأصحاب الأعذار أما من لم يكن صاحب عذر. فإن تأخير الوقت إلى هذا أو إلى قبيل طلوع الفجر أو طلوع الشمس عفوا هو من صنيع المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع قام فنقر صلاته كنقر فيه وكما قال النبي عليه الصلاة فتأخير الصلاة آخر وقتها خاصة في صلاة الفجر أو صلاة العصر إلى حين غروب الشمس بالنسبة للعصر أو إلى حين فروع الشمس بالنسبة للفجر فهذا وقت كراها وإن كان جائزا لأصحاب أعداء واضح بأن يتبين بأن الوقت في العصر يمتد إلى غروب الشمس لكن لأصحاب العظام أما غيرهم فلا يجوز لهم لأن وقت العصر سياتينا ان شاء الله تعالى انه ينتهي بالافراق اما ما بعد الافراق فهو لاصحاب الاعذار يستفاد من هذا اخواني ان من لم يدرك ركعه قبل ان تغرب الشمس في العصر او من لم يدرك ركعه قبل ان تطلع الشمس في الفجر فانه لم يدرك الصلاه والمعنى ليس ليس لله حاجه في صلاته إن لم يكن تركها نسيانا أو عن نوم من تركها من باب الاشتغال بشيء اخر ولو مهما فانه ان فاته الوقت بان طلعت الشمس للفجر أو غربت الشمس للعصر فانه لا يصلي هذه الفرقه وهذا هو اصح الأقوال في هذه المساله وإن كان رحمه الله تعالى يرى بأنه يجب مع قيام الإثم العظيم يجب على من ضيع الصلاة عن وقتها وأخرجها عن وقتها يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة ودليله في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قال الله جل وعلا لم يسقط فرض الصلاة على النائم وعلى الناس وهما أصحاب عذر فكيف بمن تركها عمدا فيجب عليه أن يقضي من ذلك اولى والحديث نفسه استدل به من قال بأنه لا يقضي الصلاة من فاتته الصلاة من غير نوم أو نسيان فإنه لا يشرع له أن يقضيها ولو صلى عمره كله لن يقضيها إلا أن يتفضل الله جل وعلا عليه بأن يتقبل منه نوافل الصلوات فيكمل بها النقص الذي وقع له في صلاته فهذا لله جل وعلا واستدل هؤلاء أيضا بالحديث نفسه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نفيها فليصلها إذا ذكرها قالوا والله جل وعلا أبنا لمن أخر الصلاة أن يكون نافيا أو نائما أن يقضي أما من لم يكن بهذا الوصف فلا يقضي الصلاه لأن الله جل وعلا جعل للصلاه وقتا محدودا لا يجوز لك أن تؤخره ويمثلون لهذا بامثله من مسائل الدنيا كان يقول الوالد لولده ناولني ماء اشربه فيناوله بعد يوم أو بعد يومين ويكون الوالد قد شرب وشبع فياتيه الولد بعد يومين بماء، وهو الذي كان قد طلبه الوالد قبل يومين فيكون هذا الاتيان عبثا يكون هذا يزيد في حنق الاب على ابنه على ولله تعالى المثل الاعلى اذا هذا الحديث اخواني فيه من الفوائد ان هذا الحديث فيه دليل على أن وقت الفجر يمتد إلى شروق الشمس وفيه أيضا حجة على أن آخر وقت العصر لاصحاب الاعذار يمتد إلى قبل غروب الشمس قال وحدثني عن مالك عن نافع المولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين خين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه, نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة. هذا الحديث وما سيأتي من الأحاديث فيه بيان توقيت الصلاوات. وبيان حدودها اولها واخرها وبيان اوقات جواز الصلاه واوقات الكراهه وصدر هذه المجموعه بحديث عبد الله بن عمر عن أبيه وإن كان الموجود في موطا مالك أنه من الرواية نافع مولى بن عمر يروي ذلك عن عمر مباشره وهو اسناد منقطع لأن نافعا لم يلقى عمر بن الخطاب والإثنات أو الحديث في رواية يحياء قال الراوي وحدثني, وحدثني عن مالك عن نافع المولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها وليس أو حافظ عليها في رواية يحياء من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع ثم كتب أن صلوا الظهر اذا غاب الفيء ذراعا الى ان يكون ظل احدكم مثله والعصر والشمس مرتفعه هذه زياده على ما في موطئ الزهر والعصر والشمس مرتفعه بيضاء نقيه أدنى ما يسير الراكب فرطتين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث في الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا عينه فمن نام فلا, عينه, فمن نام فلا عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكه هذا الحديث في أثناءه نافع. ممن لم نترجم له وهو مولى عبد الله بن عمر اختلف في نسبه قال الحافظ في تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر قال في تهذيب التهذيب لم يصح عندي فيه شيء يعني في نسبه لم يصح شيء فلا يعرف إلا بنافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقه ثبت تقيه ومن عجائب هذا الإيمان وهذا الراوي أن عبد الله بن عمر أصابه في غزوة من مغازي، فأخذه عبدا فأعتقه عبد الله بن عمر. يعني كان من أفرى الحرب، فاتخذه أو كان من نصيب عبد الله بن عمر، ثم اعتقه عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر أشد الناس عتقا للعبيد لما في ذلك من الأجل العظيم. ويحضرني هنا. ضربوا بعض المثقفين ما نقولش المثقفين ها اللغة المصرية هذه الكلمة بالذات مليحة لأنه عندهم ثقف أنا ما عندهم شبوخ بعض المثقفين ولا أقول المثقفين يرمون الإسلام باستعباد الناس ودليل في ذلك مسألة الرجل مثل ترنيه اخواني واضحة لماذا سلط الله جل وعلا عبيده على عبيده فجعل عبيدا من عباده عبيدا لعبيده لان هؤلاء العبيد ابوا ان يكونوا عبيدا لله لان الرف متى يأتي من الحروف فاذا دخل المسلمون اهل بلده واستأذنوهم في نشر الدعوه فلم ياذنوا اولا دعوهم الى الاسلام فلم يسلموا ثم قالوا لهم افتحوا لنا المجال للدعوه الى الله على ان يعطي مقاتلوكم الجزيه عن يد وهم صاغرون فان ابوا قوتلوا يقتل المقاتلون او يؤثرون ولا يقتل النساء اللواتي لا يحاربن أما المحاربات يقتلن مع الرجال اما النساء اللاتي في البيوت لا يحارب لا يجوز قتلهن لاهم ولا الصبيان ولا الشيوخ ولا الذين عندهم امراض مزمنه لا لا القتال ولا اصحاب الاعذار وغيرهم هؤلاء لا يقتلون وانما يؤخذون خبايا او عبيدا فلما ابى هؤلاء ان يكونوا عبيدا لله سلط الله جل وعلا عليهم عبيده فجعلهم عبيدا لعبيده والله تعالى اذا وهب شيئا لعبده لا يأخذه منه وانما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عزق العبيد لان هيبه يجوز لك ان تبقيها على وصفها لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب ترغيبا كبيرا في عتق العبيد وان الله تعالى يباعد ما بينه بين النار كذا من كذا خريفا وهذا فيه فضل عظيم فكان عبد الله بن عمر يحب أن يطبق هذا الحديث وكان كثيرا ما يعتق العبيد فكان نافع ممن كان من نصيب عبد الله بن عمر في أحد المغازي أعتقه فبارك الله جل وعلا في هذا الرجل حيث خدم عبد الله بن عمر ثلاثين سنه واخذ منه علمه وكان من اخص الناس به فصار كما يصف اهل العلم بانه ثقه ثبت فقيه ومن فضله هذا فضل العلم يا اخوان العلم يا اخوان يحرسك ولا تحرسه العلم يفوق المال من كان له مال وسلطه على هلكته في الحق فبشراه وبشراه لكن العلم يا اخواني يفضل المال لان المال تحرسه ولا يحرسك والعلم يحرصك ولا تحرسه ومن فضل العلم ان هذا الرجل وهو نافع بعد ان كان عبدا واعتقه عبد الله بن عمر فصار مولا له استعمله عمر بن عبد العزيز فارسله الى مصر يعلم أهل مصر السنن وهذا فضل عظيم لهذا الإمام الهمام عمر بن الخطاب القرشي العدوي الإمام المشهور ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين هذا الذي أظهر الله تعالى الإسلام بإسلامه وهو الذي لو بقينا نتحدث عنه ما خرجنا من المسجد إلا بعد أيام استشهد رحمه الله تعالى ورضي عنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة والعشرين بعد الهجرة ودفن مع صاحبيه النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق قوله المؤلف أو قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر أو قول عبد الله بن عمر عقصوا كتب هو بهذا اللفظ منقطع لأن الرواية الوالدة في الموضع أن هذا من قول ناتح قول ابن عمر لكن هذه الرواية المنقفعة قد ثبت وصلها في طرق اخرى كما رواه عبد الرزاق في مصنفه فإنه وصله من طريق عبد الله بن عمر العمري إلا أنه ضعيف عن ناسع عن ابن عمر عن عبدالله ابن عمر ووصله عبدالرزاق ايضا في روايته عن معمر عن ايوبن ابي تميم عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر بهذا نعلم ان هذا الحديث صحيح هو الاسناد الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقوله او قول عمر ابن الخطاب ثمن حفظها يعني الصلوات المقصود بهذه العبارة من حفظها أي علم ما لا تتم إلا به من الوضوء والمواقيت وشرائط الصلاة الأخرى من أركان وواجبات هذا معنى حفظ الصلاة أن تحفظ طهارتها وأن تحفظ الوقت الذي تصلى فيه وأن تحفظ أركانها وشروطها وواجباتها التي لا تتم إلا بها حتى لا يقع الخلل في صلاتك ووجهوا كلمة لاخواني جميعا أن يعتنوا بصلاتهم كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يجتهد لمعرفتها لماذا يا إخواني لأن نبيكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني أصلي ما تصليش بالقصة دعاك ما تصليش بالمزاج نتاعك بعض الناس اذا رفع يديه في التكبير يرفعها في جهه خاطرته سلحوف يدي لازم نورها لكم عمليا لانه بالكلام ما راح تطورها وهي صلاه احسب انها صلاه المترفين وقد صليت قبل سنوات في من سميش المكانوين لكن خارج الجزاء أمام بعض المصرفين الذين لا يحبون أن تستوي الصفوف وأن تلتصق الأقدام بعضها ببعض فإذا كبر فإذا كبر يسواني يفعل هكذا عسبتكم لازم ديرهاكم بالوقت باش تسمعوا في اداره كان الله اصبعهم حتى ما في يديه هذا من العبد بالصلاه يا هذا من العبد بالصلاه لان الصلاة يا لو كانت معظمه في نفوسنا والله اجتهدنا ان نعلم الفرائض والسنن وإن تعجب فاعجب بقول بعضهم خذيونات ومن أركان سنة سنة سنة سنة تيس سنة يا إخواني كوني عن نورك حبة جينة بيتها بلا قشور تأكلها حبة جينة في جنين في جنينه تأكل جينة لكن بيتها بلا قشور تأكلها وقلها يقولوا هم ذاك يقولوا هاكلها ولا أحبة تساح ولا أحبة ذنان تروح تكحال تبدل فهذه القشور التي يسميها الناس قشور وهم محقون في تسمية هذه السنن القشور، لانه لولا القشور لما حفظ لك وإذا لم تعتني أيها المسلم بهذه السنن يوشك أن تدع الواجبات والفرائض فترك السنن بريد إلى فخر الواجبة يا ما نبه الله جل وعلا إلى الولاية قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء أحب الي مما اتربته عليه هذا أحب شيء أن تتقرب إلى الله بالش... بالفرائض لكن من الذي يحمي الفرائض قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه لأن التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل هو سبب الحفاظ على الواجبات ولا أعظم من قول عمر بن الخطاب في هذا الحديث وتأملوا معي يا إخواني هذا الحديث حديث عظيم شوفوا شي يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هذا يدل على شدة عناية الصحابة رضي الله عنهم بالصلاه انها كانت عظيمة جدا عندهم يبعدوا إلى عماله في الأمثال يقول لهم شوفوا لي طرباتهم شكاية يجمعا شوفوا لي طرابة دملاه اللي على الطريق يحطيوهم لي شوفوش شحال ولا شوفوا لي اصحاب له زينة هذو ما اللي واحد يقدر يدمعهم ولا لازم تحطيوهم لي خاطر لي لا لا يتنفذوا الى هذا لانه لا يريد دنيا سبحون يا اخواني لا ادخل في السيادة وحيانا يجب ان ندخل في السيادة حتى احذر من يتكالب على الترشح لاستحقاقات معينه أه اعلم يا اخي مسلم ان طلب الولايه غير جائز لأن الولايه ينبغي ان تعطى لك لا ان تطلبها لانك ان طلبتها وكلت اليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعطيها اعين عليها اعانه الله عليها واعلم أن هذه الولايات ستحاسب عليها يوم قيامة إننا نعجز يا إخواني إذا تذكرنا أننا سنحاسب عن أولادنا وأهلنا نتعب تعبا عظيما ونتأسف أسفا شديدا لأننا مقصرون مع أولادنا وأزواجنا وأمهادنا وابائنا فما ذلك؟ بمن توكل له منطقة كاريتوس بها بتراباتها بتعباتها بتدوى بتحها بتصدر لا شك ان حتابه سيكون اعظم لهذا ينبغي ان يقف هؤلاء الذين يريدون ان يعتلوا هذه المناصب ويكذبوا على الناس خاصة ممن يكذبون على الناس يقولوا ما نحن نديروا ونديروا لكم وبعد ما نديروا ولا شيء لان دعوة المؤمنين إخواني قد, قد تصادف وقتا مستجابا فتنفذ إلى السماء فتصيبك دعوة من دعوات المسلمين عمر بن الخطاب يبعث إلى عماله فيقول إن أهم أمركم عند الصلاة تهمني ولا شيء تهمني الصلاة منكم وهي الميزان الذي يوزن به الأشخاص فإن وحافظ عليها حفظ دينه كله وهذا القول الصحيح يحفظ دينه وليس يحفظ الصلاة فقط يحفظ دينه كله من حافظ على الصلاة وحافظ عليها يعني أجاها في أوقاتها ولم يخرجها عن أوقاتها حفظ دينه كله في هذا كان السلف يستدلون على صلاح المرء وعلى صلاح الرجل والمرأة بمحافظتهم على الصلاة كانوا يقولون كان لا تفوته صلاة الفدع كان لا يفوته كانت لا تفوته تكبيرة الاحرام هذا دليل على أن هذا الرجل مؤتمن لأن من اؤتمن من, من أمن على صلاته وأمنها فإنه سرعان ما يؤمن غيرها ثم قال عمر وهو الخبير ومن ضيعها كان لما سواها أضيع لذا لا تفرح يا إخواني لا نفرح بتوليه من يتهاون في الصلاه هذه الصلاه التي هي عمود الدين والركن الركين في هذا الإسلام الذي لا يقبل عمل بعد تضييعها يتولاها بعض الناس هذا الحديث يا اخواني فيه بيان اوقات الصلاه فأولها وقت الظهر ويبدأ كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث قال أنصر الظهر إذا كان الفيء ذراع ويبدأ وقت الظهر إخواني من حين يلان الشمس من قبة السماء إلى جهة الغروب عندما نقول قبة السماء يعني وسط السماء في هذه الفترة إخواني وأرجو أن تنتبهوا جيدا في هذه الفترة الظل لا يذهب كله بل يبقى جزء منه الظل يبدأ يتناقص يتناقص الى ان تتوسط السماء تتوسط الشمس السماء تكون في كبه السماء فيبقى ظل طبعا هذا الظل يختلف طوله وقصره من مكان الى مكان ونبه اخواني ارجو الاخوان لي يعني ينتقض غضوءهم لا يخرجوا عند الاذان مباشرة لان لا بالشيطان الذي ينسمع الأذان من صرف وأنتم لستم كذلك نعتقد لستم كذلك لكن لا ينبغي أن نتشبه به فمن انتقض وضوؤه خرج قبل الأذان أو بعد انتهاء الأذان نعم إذا توفقت الشمس فيكون الظل يبقى الظل جزء منه ويختلف طوله من مكان إلى مكان ومن منطقة إلى منطقة سيثبت هذا الظل على هذا الطول فترة وجيزه احيانا ثمان دقائق احيانا عشرة احيانا اقل من ذلك ثم يبدأ به يعني الامتداد هذاك الظل عند ثبوته هذاك ما يتحتمش احترقوا به خلوا فيه بئن ومبعد وقت الظهر يبقى يبدأ من حين زواج الشمس يعني كيف يبدأ هذاك الظل يتحرك الى ان يصير ظل الرجل مثله ومضيفوا هذاك هذك هذاك الظل اللي احتفظنا به إذا وصل ظل الرجل مثله ينتهي وقت صلاة الظهر وبه يدخل وقت العصر وبين وقت العصر وقت الظهر تداخل وقت العصر جاءت الروايات التي ستأتي إن شاء الله تعالى إلى أن وقت العصر إلى من حين بلوغ ظل شيء مثله إلى أن يصير مثليه هذا وقت جواز وكاين وقت تعتراها هو بعد من بعد بلوغ ظل شيء مثليه الى السرار الشمس ثم الوقت الذي لا يكون الا لاصحاب الاعبار وهو من الاسرار الى قبيل غروب الشمس ووقت المغرب اذا غابت الشمس اي اذا غاب حاجبها الاعلى في الافق ان الشمس اخواني رحم دورة احيانا وهذا يظهر جيدا في الصحراء أو في جهة البحر نشوف الشمس تغيب في الأفق الأفق هذا كنت لك ما على الضربة في النظر تعم هذا معنى الأفق لا لا لا نكتفي بأن يضفق نصفها أو ثلثها أو ثلثيها بل لا بد أن يسقط حاجبها الأعلى كده لما تباشقع لما يدخلوا وقت, وقت المغرب عكم وقت المغرب يا إخواني ينتهي كما جاء في الحديث إلى غياب الشفق الاحمر بعد ما تغير يكون في الأفق لون احمر عليه وقت المغرب يستمر إلى ذلك الوقت سيدينا إن شاء الله تعالى أنه من الخطأ أن نضيق وقت المغرب جدا وإن كان في الحديث قد جاء جبريل بالصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في الوقت نفسه وبداية الوقت وقت الاختيار لكن الوقت يمتد كما قال نبي وقت المغرب ما لم يغيب الشفق فاذا هذا الشفق يعني ذهبت الحمراء التي في الافق مباشرة يدخل بعدها وقت صلاة العشاء ويمتد وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق اي عند انتهاء وقت المغرب الى ثلث الليل كما جاء في هذا الحديث والى نصف الليل كما سيأتينا ان شاء الله تعالى لكن يبقى لأصحاب الأعذار أن يصلوا إلى أن يحضر وقت صلاة الفجر وسيأتينا بيانه إن شاء الله تعالى. أما صلاة الفجر فوقتها يبدأ من انبلاج الفجر وسمي الفجر لأنه ينفجر من جهة الشروق، لأن الضوء ينفجر من جهة الشروق. وقلنا الفجر فجر أخواني كيف الفجر مثل ذنب السرحان وذنب الذير ويأتي طولا من جهة القبلة الى جهة المغرب في بلدنا هذا يعني جينا من جهة المشرق ويمتد إلى جهة المغرب فهذا وقت الفجر الكاذب هذا لا يحل صلاة ولا يحرم الطعام. واما الفجر الصادق وهو الفجر الثاني الذي يحل الصلاة ويمنع الطعام للصائب فهو الذي يأتي من جهة الشمال ويذهبوا إلى الجنوب عرضا فيبدأ في التوسع. هذه هذا ما تضمنه حديث عمر ابن الخطاب والحديث يعني سيأتينا ان شاء الله تعالى بقية ما الكلام على الأوقات في الاحاديث التي ختتم ان شاء الله تعالى ونكتفي بهذا. القدر في هذه الامثله على أن نتبع او نتابع الشرح في وقت لاحق